لا قاعد اضحك عليك بروحي عفك انت بتروح مركز وكله انا قبل لك مركز حد عيون وجلست زييمه في الموضوع بس مجرد تندته وتحطه بعيونك انتي قضيه سلك قطا وعساك ورحت اجلت مواعيد وقطرت في عينك غرضوها بالغطرات وسويت عمليات ليزر وليزر انهم انستعب وما زلت ما شفيت كلك دارك لك ما عليك اقول لك شيء ثاني روح فولت فتحة هنا في النفت عشان بإذن الله عجل في جين كلام المهم اشاهد ان الرجل هذا جعلت تروح يمين ويساق وكل المراكز الا مركز الكلى وفي جئت انك جطرة واستئصالات وزراعة وفي النهاية مات من الكلى لان ما عرف وين المشكلة ولا باعت عن علاج هوا عرف هذا حالي انا وياك لان السعادة هنا ابليس ضحك على وعليك قال استعادة هنا وخلنا نشوف ال ال بي سي وشورتاي وموسو برمون فمع الامريكا والبسويب اطرف ناس من ناحية من ناحية الحرية ومع ذلك ينتحرون يعني همو بس داعي طالع بالتلفزيون هم مع هالعالم كلها مطاطق كل حراق طيب ليش ينتحر لان ابليس ضحف عينها انا مش كنتي ما هي هنا فلا يتعبك شو سولك خطرات مشكلتك هنا يقولك اسمع الجلسات والمسكين يروح اسمع الجلسات وينصخ ويصوي مقاطع ومنوعات ويجزع على الناس في الاغاني والمشكلة مهينة. عشان كنا ما هموت واني موت. بيموت ما جرى اسمه السعادة. في فرض في القرآن يعلمنا القرآن في شيء ما وفي شيء اسمه السعادة. الضحف لكل احد. حتى الحيوانات ولا تبحث. السعادة لنكت موحد. الا لقليل من الناس نمتهم عظمة الله عز وجل وفهم كيف يتعامل مع الله. يقول الله عز وجل في الضحف. فليبحثوا قليلا وليبحثوا شكرا. الضحف هنا. يا جماعة جزء علوي هذا والله ما في سعادة. السعادة هنا مثال اجيبت عند مكان واقول ترى طبيعة وشلالات ومناظر غير طبيعية وحيوانات وازهار والوان وغط بعيونك ابعد بس اوصف لك انت شفت شيء ما حتى شينت بس جاعد تسمع شيء اسمه مناظر جميلة لكن مجصل الله يتكلم عن القضية ان السعادة هنا ومن علمت سبحانه وتعالى ان ما الله واحد ترى يحتاج لتفسير عشان يفهم قول الله عز وجل ومن آوى ضاع ذكر فاننا والله لو يكن في مرضه بنت ولا بنت وكاس ولا كاس وكاس ويسوي كل شيء والله العظيم فان لهما عيشا دنياك عشان كنا تحاول نتعد بنهرة ناس وما يسعد نتبتع له اغاني جديدة وخنوات جديدة وما يسعد ما يسعد ذات الارض وتحت الارض وريم العرض فبتعال نشوف كيف نسعد اذا سأقول لك خذ ثلاث جلات في حياتك والله العظيم ان هذا كلام حق لانا ليس كلام هل كلام رب العالمين خذ ثلاث جلات وكتب السجل للاول جميع طلباتك وخذ سنة وانت طلبات اني لك واني لأولادك واني لأهلك واني لزوجك في عملك في بيتك في ندرستك في الشارع اللي تفغاه من الطلبات اكتبه منها خذ سجل ثاني مليون ففحة اللي تفغاه خذ سجل ثاني وانكتب فيه جميع مخاوفك اي شي تخاف من حقها خذ سجل ثالث اكتب فيه علاقاتك مع الناس السؤال هل وأبغى يا جماعة ترفعوا لي ديكم إذا كان الجواب صحيح لو تحققت جميع طلباتك مليون طلب تبغى وليتوا وابطناك تبغى وليتك يصير بابط حقنا لكم دون وابط لا حقنا كل شيء لو تحققت جميع طلباتك هل ستسعد نبغى يدينا يا جماعة. لو تحققت جميع طلباتك ستكون دين فوق عشان نشوف بس واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ها سبعة الباقيين مش بسعبكم يا جماعة لطلباتكم هم سعبكم ها بلتم اش يهالي طيب اش يهالي اش واحد طيب يا جماعة اكتبنا يقول لو حققت لي اكتبتم طلباتي كان اطمن اعراجح حزن صح اللي يرافض على المقول يرفعي جماعة واش يمكن عشان يقول طيب تقريبا ونصف أبسألك سؤال وأسأل نفسي هل مربط موقف في حياتك يوم والأيام ثمنيت قوية أما وظيفة أما نقل أما ترقية المهم أنك تمنيت أمر وما حصل وزعيت وزها ثم بعد فترة تبين لك أن الحمد لله أنها ما حصلت بالله انها ما حصلت. اللي حصل معه مذا الموقف الفعيدة. انا وضعها. شو قوي جماعة تموت طيب وش معنى هذا الكلام? معنى هذا الكلام انت فيه من اشياء اللي طلبتها? هي شر لك اكثر. انها اطاتي الله عز وجل وتأكدت بعدين انها كانت شر لك. فللو حصلت جميع طلباتك بارها تسعد. صح? طيب مخاوفك هذه كم مرة كان قضية نقل او قضية مرض معين او خراب في سيارة ما اودك انها حصل لكن يوم حصل دلت يا رب لك الحمد انها حصل انا حصل معي واحد هجماعة باش نبه نسعده هجماعة نبه نبه نبه نبه نبه نبه كم يدي والله ان كل كله شباب هذا معناه ان مو اي شيء ممكن شيء انت ما بغيته. وبنانت ان لو حصل بيكدر تعادتك ان سلامك صح. يقول الله عدى وجل قاعدة في القرآن شوف كيف يعطيك الحلول لحياتك. وعسى ان تفعل شيئا وهو وهو الشغل وانا خير لك امرك تمسك هذه الصحائف هذه النقوص يقول الله كم تكره وتدفع دم قلبك عشان ما يحصل لو علمت ايش في طينه هل نحن لا دفعت كل دم زوجك احنا تاخذه لان خير لك واشاء انت تحب شوار تتمنى تدفع طله الليل يا رب تضل لي هذا طول لي هذا واشروا لكم ولو تعلم دمس يا رب لا ليس بيني وبينه أمدا بعيدا تتعلمون هذا الكرة في السعادة مدام القضية ما هي قضية تحقيق طلبان ولا, ولا دفع مخاوف تريد أعطيك عرض أحسن من هذا أحسن من هذا كله والله العظيم بنص القرآن في عرض يضمن لك ولي السعادة لأصولها. ان يحقق لك ما هو كل طلباتك لان اكثرها ما رح ترضيك بعدين. تدرك انها كانت شر. لا بل يمر على صحائف الطلبات كلها ويعطيك كل ما هو اطمن خيزك. ويمر على الصحائف المخاوض ويزيل عنك كل ما في اصله شر لك. اما اي امر شكله خيره وشر شرق الله عنك. اما علاقاتك فكم علاقة مع شغل ثمانين ما كانت. شما هخلو رفع يدينا فورك. بالله يا شفتوا يا خلال هذه اكثر اكثر اجابة. فيمر على علاقاتك ما يعطيك لان في علاقات انت تدرك بعدينها غلط. فيمور على علاقاتك كل ما يمس هذه علاقات سكية وكل ما لا يمسه مشرف عنك حتى علاقتك ليس بأهل الأرض بل علاقتك بأهل السماء كما جاء في البخاري يحب جبريل وميكائيل وإطرافين وحملة العرش وسجت علينا أرض السماء من سكهم كيف؟ في ممكن حصلها طريقة ممكن حصلها القضية وها والله ممكن حصلها القضية إذا فهمت أنه ليس عقل البشري وعقل البشري هم اللي هم اللي يختاران ويأرقان مين مصلحتهم من من نصدقهم أبدأ معك اللي مقتنع اللي استعادة في القدر فعيدة عشان ما انت عبدال فصلة نبغى نشتغل هنا يا جماعة احنا اشتغلنا لعبنيه الكثير الكل الحمد لله اشتغلنا لعبنيه الكثير يا جماعة ومسوره جاي اجد اس عليه وعليك بسهولة يقول لك دخل دخل انا بطل ما تقدر بس كذا ما تقدر ما اقدر انا جاز اطيعك وانت ما اعطيتني شيء كيف ما عاد اطيع رب العالمين واعطيك كيف ما عاد اطيع رب العالمين واعطيك وهو معطيني كل شيء انا جاز اطيعك وانت ما اعطيتني شيء كل كذب وعيد ومنين وما عنده شيطان انا اليوم بعد المحاضره اجي وأعطي الله عز وجل اللي وعدني بكل شيء وعدني أن أجلس في مكان ما يرد لي طلب لهم ما يشاءون فيها هذا وعدنا ولدينا مزيد لهم فيها ما تشتعلين أنكس وتعنى الضرائم وأنتم فيها خارجون وعدني الا اقدر. فبس جاعدوا حسين ما تقدر. سعال حبيبي خلنا نشوف مدامة سعادة الجالد. ليش ما وصلت في الخين. وش الامر اللي ضمن الله عز وجل لي بس. اذا وصل للجال بي اسعد. ايه شو? ضمنك الله اربع امور. احبتي نقدر، والله نقدر. احنا قاعدين نعيش كل يوم. ضحك بحك من هنا. نبغى نضحك من هنا. نبغى نسوي زي ما سوي شيخ الاسلام. لم تفكر عليه والاستجن من حافظ القضية تعالوا شو هم جاءت عنه عليه والاستجن قال ما يفعل اعدائي بيه ديشي بقول هدولي يبغوين في صدري وشان تكر ذات؟ يقول انا جنتي في صدري ما تقدر تتكر بين بين جربي انا سعاتي هنا ما هي بتلفزيون اطلت عارض بيك فدري ولا تفكر عليه والاستلت عارض بيك فدري ولا يتعاتي باغني اسمعها ولا اذاعة اسمعها وخلاص وخفتها عني أنا سعاتي وجنتي ومستاني في صدري أنا سجني خلوه. أنت لو ما سكيتوا الباب أنا في بيتي أسكي الباب وأسعب لعبات ديني بون ربي طيب تترضونني أنا ما في سياعة أنا مخلوق لغرض وقاعد أشتغل عليه اللي هو غرضي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنا بعبدا سكيت عنه الباب ولا تحت الباب بس من يبسلك قال وقتني شهادة أنا قاعد أشتغل كله عشان ألاقي رب العالمين. فايش مسوي له هذا شلون بيقدر ايش نعمل بذعره شلون بيقدر ما تقدر تسال انا ابغى الحسن والياس لكن بيت محمد عليه الصلاه والسلام في احلت الظروف يقول لو اني حي طلع قال لا تحزن سبحان الله كيف ما احزن العالم بيقطعونه لا تحزن ان الله معنا في علاقه وقاعد يحس شيء من اجل ما يكذب ما يقول لا تحزن وهو حزين هو طيب ايش اللي اسعده عشان كده الله سبحانه وتعالى قال لقد كان <تصفيق> لكم نجاح في رشوة الله أشمت حسنا إذا بقتي زي ما تحدث في أهل الظروف يأتي الأعراب من العياف والسلام نائم ويأخذ السيف حتى في راسه من يمنعه اللي جا ما تكل تفكير الله ممكن يوصل مرحلة هذه ممكن ما نزل القرآن لا عشان يوصل مرحلة ما فعلنا ما فعلنا عليك القرآن لتشفى أجل لاش ليش سعد نعم بس ليش سيد نقول القرآن وما نسعد تعال أنا وياك بس بفتحنا اليوم على القضية أبغى نطلع من هالمكان ونعرف كيف نشتغل على هذا نعرف كيف نطرد عبليس لجانا نعرف أنه كذب علينا قال مركز الكذا لا تروح له قل إلا بروح جاء روح لحق العيون قل لا أنا شغلي هنا كل متابعتك في كل شيء كيف نسعد ذكر الله وعدك الله بأربع أمور الأربع أمور هذه هاي اللي قاعدين نسعب عليها طول حياة ودى الحين ما حصلناها إلا من رحم الله اللهم اجعلنا لهم الأربع أمور هذه أن الله يضمن لك منه لك من العظيم جلنا في علاه اللي إذا أرادت شيئا فأنا إنما عمرنا لشيء إذا أردناه إذا أردناه أن نقول لأمكم فيكون الأربع عمر هذا الوعد كلاها من لا يطلق المعارف سبحانه وعدت أن يجمل لقلبك ما هو لعينك لأن لو أنت حزين لبست أحسن الضوات ما تستعدك لو وعد حزين البنت أجمل فستان بمليون ريال ما تسعد لأنها هنا صديق ضمننا أن لا أن لا تخاف من أي شيء مهما صار في الظروف تكون زي إبراهيم عليه السلام لا في القبر لا في الطبق من في إبراهيم حنيم تنومات تبي عبودة إيران تكون مثل بعثنا ما يخبرك كم من كيف؟ هنا هو مشي برا ضمننا أنك ما تظن ما يجي يوم عندك غضش في الرؤية ما يجي وان تروح مضطرب وانك ما تشقى تكون فرحان طول الوقت كلها الاربعة في خط واحدة فقط لكن مستعدين فيها بي اذا ما جربنانا لا تقول ما سعدتني فانك سعد ابدا ولا ما سعد ابدا والله العظيم لان النهرجان اللي من شوية هذا تيديوكنا كل يوم مو بس السيط طول اليوم وتجيب اربعين واحد مهرج عندك ما والله ما تحصل والله لأن الله عظيم وإذا حكم الله خلاص انتهى في كيف تحصل الأربع أمور خلونا نشوف احنا نقرأ القرآن صح ومنا حفظ القرآن الله ما قاله من القرآن ولا قال قال عشان تحصلها ماهو بس قراءة القراءة هذه وسيلة بالجزء العلوي ما قال من سمع أو حفر هذا كل جزء علوي وسائل في القضية تتذكر قال ام على قيود كتاب انزلناه اليك مبارك ليه ليتذبروا. طيب هو يسمع. يحتض. جميل. لكن ليست ليتذبروا ولا يحتض طعم. قال الله عز وجل اختار قضية واحدة لس. والله لو اجاهد نفسي انها اياك على فعلها اقسم بالله ان تحقق لك كل مطالب في اللي فيها خير لك تزال عن كل مساوئ كل في فيها شر لك تصلح لك جميع علاقاتك غصب على الناس مثل الان دعاك نحبها غصب على الناس غصب والله يا رب اللي يخلقنا العظيم جل في علاك فان تعالوا مشوف شو الخطوة هذه فمن تبع اوزائي تبعك. فمن ما له يا رب? فلا اخوكم عليهم ولا من يحزنون. حتى في اهلك الظروف واشد المواقف تأتيه الملائكة لا خوف ما ليكم ولا انتم تحزنون نحن اولاؤكم في الحياة الدنيا لكنا معكم لا تخاطئ لان الله ارسله وفي الاخرة وفي الاخرة ولا فيها ما تشتري انفسكم ولا فيها ما تدعون مجل من الغفيل الرحيم كيف غفرنا واني لرفاق لمن تاب وآمن كل اتباع تاب آمن عمل صالحا اذا اتبع ثم اهتدى طيب هذه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يحزنهم انتزع الاكبر الناس في اجدح حالة وهؤلاء لا يحزنهم انتزع الاكبر وهم انتزع يومئذ عاملين فضمن الله أستقر. الامن في كل مكان وبس سعادة في كل مكان ثم قال في الآية الاخرى ثمن السماء لا ولا ولا اشكى. اذا قوية الان ناخدها واحدة واحدة ما اتبعنا لا الدور سعادة. قال ما يجي احيانا يا جماعة تسمع آية في رمضان ونسأين كانت قل تقول سبحان الله تقول يكرا يا حبيش قل تكلمها تقول لا اله الا الله قال الإمام آية اليوم كأني أي مرة أسمعها حصل حصل والله معي وحصل مع كثير غير تلقاك منت عاجز لنستعبر مع ان الآية دي قريتها وسمعتها كثير يمكن كنت حفظتها لكن اليوم ذكرت تجلبك فصرت عاجز عن التعبير آية واحدة لا يا الله كيف والله كأني أول مرة المفروض القرآن كل محبه كده لكن مجدد عندك شوي ذوبك يا الله آية عاجز عاجب مستعذر المفروض كل القرآن بآياتك ينزل ايش اللي خلاه ما ينزل ايش اللي خلاه ما ينزل وقلنا لازم عادة هنا ونازم يدخل القرآن هنا تعالوا شوف ايش ما يدخل اكتبه بكيه ما يدخل وليش نقرأ قرآن وما نفهم ليش نسمع ما نفهم القضية ما هي قضية تفسير والله ما هي قضية كتب تصفير القضية قضية تعلق فيني انا وفيك انت ايش هي ودك تشوف ليش اكتبني اقول ليش ليش ما افهم اتألك سؤالين فألتها نفسي إلى اليوم وأحتاج أسأل نفسي كل يوم خلني أسأل نفسي بصوت عالي. السؤال الأول ليش تبقى أفهم القرآن لماذا تريد أن تفهم القرآن تسمع واحد فاستق تقول يا الله أتمنى أنا أسأل القرآن غي هذا أسأل نفسك وفاستأل نفسي ليش أسأل تفهم هذا اذا قلت افهم عشان افهم الناس اقول لن يفهمك الله عز وجل انتم اللي تستفهم واذا قلت لا انا ابغى افهم عشان اتبع عشان اوصل لسعاده القلب اللي عندي واصير من السعداء وما اخاف من خوف علي ولا احزن ولا اظن لا اشقى اقول نعم ممتاز بس عندي السؤال الثاني السؤال الثاني عن ما فهمته طبقته طيب هذا اللي فهمنا طبقنا إذا اللي فهمته ما طبقته أقول لك لن تفهم أكثر لكن طبق ما تفهم يفهم ش الله ما لا تفهم هل قاعد تحس كثير اللي تقول كأني أومر الله سبحانه لأن الله سبحانه وتعالى قال آيات بقوية قيل المدين يغض من نبوسات هذا أي مثمن إذا ما طبقتها ما يسهل إن الله ما لا تسهل طبق ما تسهل وجهاد نفسك القضية تستاهل والله تتأهل لأن ما تضمنك الأمور الأربع اللي انت جاعد بتسنين واللي تسنين ما عطلها بيعطي كياه بمجرد المجاهدة. لا تشتت نفسك مع ابليك اتبع هالكلام وخل عندك حجة انتصل الى اني اتبع هذا القرآن. تجد انك من كل يوم بوان سيموت عجاعة تزيد. طبق ما تفهم يفهم كالله ما لا تفهم. طيب ليش ما نفهم انه من اصله. يقول الله عز وجل. ومن اظلم مما ذكر بآياتي رب دكر هنا وذكر هنا وجواه انشاء في الآيات لكن ودت الفعل عند بارده ومن اظلم مما ذكر بآياتي رب ودت فعل بارده فاعرض عنها ونسي. ساميق وان الوما يقولون الابصار اشترك ان الله خير نصيحه وما زال عندها ال LBC والشو تايف والسيقبو بتأجيل الله مسامعكم كل شيء واحد فقط ان البنت اللي قدامها يكون معها اخوها او ابوها ضعيف اللهم يا ربي قونا في ديننا وديت وجهك تأكس عشان اخوها اش اعطاك اخوها اعطاك كلا حركت وغيرك معاك شك بطرك وغيرك اعمى لا لا لا ولكنك خفت منه ما خفت من رب العالمين كيف تقف عن رب العالمين وكيف أقف عن رب العالمين فقال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ونسي ما قدمت يداه إجنة جسح الناس فعلنا على قلوبهم أكل هذا ما هذا مكان السعادة وهذا مكان استقبال القراض من قبله يسعى الأضاء كلها وما يسعى <تصفيق> إلا جعلنا قلوب أمكن أن, <جمال كلوب يمأكل> أن يش يقرأون بيقرأ من الفاتحة إلى النهار أن يحبون بيحب من الفاتحة إلى النهار أن يسمعون بيسمع السيارة والقراض في, في كل مكان أجل. أن أنش ان يفطره خل لي ما يحطي الطعم للقرآن ولا يعرف اسمعنا القرآن ولا يتلدد داته الدقيقة عشان يسكن المتحاص يستد يحتاج الاشياء اللي اقل يحتاج عناش يسمعهم لان هذا يعلم على مستوى قلبي ما تصعل جلبه ما يبغى الجلب يبغى شي جامد جامد يسعد جامد يضمن لك حياة كذلك لنثبت به فؤرك عشان كده عالم كنت كثير لنثبت به فؤادة هذا القرآن لعلم نوعيات حساسات الحياة كيف نعيش خسما بالله تكون في اطعب قروض فقال الله عدل ان كل ما اخذت على قدر الاشياء اللي تسمعه وتطنش وتعرق على قدر تقفيل قلبك واذا بمقفل قلبك تطور السعادة والله ما تلقى زي من قفل عينة يشوف ما يشوف فتقول اسمع بالسعادة السماعة طيب كيف تفتح علي الغنيا لمفرعها يقول الله سبحانه وتعالى ولو أمم ولو أممم شوف بعدها ما قال قرأوا ما قال صنعوا ما قال حفظوا ولو انهم فانوا هذا الله ستنا يا جماعة مش ما هنطلش قولكم ايه السعادة والله فانش فانش فانش فانش ما يوضعون به ايش نوع يا ان الناس قد جاءتكم ثم ربكم. هذا لو عبده? ذلك يوعد به من شاء الله. ولو انهم تعالوا ما يوضون به. طيب لو انا جاهدت نفسي يا رب من اليوم. وكل ما سمعت انا يقول لهم من ياخذون عبطالهم حاول وان اخضق ارجع واحاول وارجع واحاول واترس اكثر بكة الان قدامك يا رب. وافعل كل ما تريد جاهدت نفسي. ايش المقابل نوعد بليس خذ وعد مالك الملك العظيم جل في علاه ولو لو مالو ما يهوه نبينا كان خذ الوعد نجنا خير خير لمن لله الله غني عن العالمين هو العظيم سبحانه وتعالى إذا الخير لمن الكسبان الضعيف اللي جاء بغير تحت كان خيرا النوم وأشد تثبيت وإذا ما أتينا كل هذه عشان أسوى أمر اتبع فمن الخير المخوف عليك مؤمنة فوق الأرض تحت الأرض ومن من الخير أن ما تدين لا تشخى ولا تعدم ولو المن فعلوا ما يوعد نجانا خيرا لهم. واشدفت بيتان. واذا نآسيناهم من لدنا. والله هالكلمة الحالة تفكر. لا ما قالوا حينك على احد يعطيك. قال انا اعطيك من لدني. من هو سبحانه? هو القائد في عناه لو ان اولكم مو طلباتك الحالة. لو أن أولكم وآخركم وعنصم وجدكم وقفوا على طاعت وسألوني فأعطيت كل واحد منهم متالته ما نقص ذلك الموتى كما ينقص المخاب إلى مسبح. يقول وإذا لآتنا إلا أجرًا والله تكفي من, من الذي ما تكفي نعطي خير أجر أجرنا بعد. ولا بينهم سراطا مستقيمة ما عندي غبش في الرؤية واذا لا بينهم من لجنة اجرا عظيما ولا بينهم سراطا مستقيما ومن لفعلها سرام ما قالوا نحب كلنا نحب حبا جماعة الا من رحم الله تحال تعال ندود لا نخدأ عنفسنا. بعد نقول الله اقول رحيم انتهى القضية لا. الله برضو شديد العقابة احد قال ان رحمة الله قريب من من من المحسنين احنا منهم? من بنيش هذه الايات. اذا لك الله غفور رحيم. ورحمتي وفعت كل شيء فتأتبها لمن? من الذين يتقون. هل احنا منهم? ما يقول المتقين ان الله غفور رحيم? ما يقول للمسم الله رفو الرحيم لكن اللي لقى الناس الثانيين اللي قاعد يسوي اللي يبغى منهم يا ربي هؤلاء المتقوم قال فسأكتبها للذين يتقوم ايش يسوون بعد ويؤتون الذكاء والذين هم بآياتنا يؤمنون كيف نعرف كل نزيش يقول احنا مؤمنين كيف نعرف كم من الذين يتبعون وصول النبي الحمني في ناس يطلع تقول هذا طالع قدام الناس تقول هذا عكس محمد عليه الصلاة والسلام بس لا مسلم عكس محمد تبغل عشبا لكم عن محمد عز السلام. بس يناس يسرحا تجيبه. تقول عكس هذا. كيف فوق هذا طولين اللي يسحب. هو صوب من الاعتلم. صوب الكعب. هذا نثوب ليه لجميع الأشياء إلا ضيّي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يتكلم بأي كلمة عكس النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ممكن يجلد اي احد. البس. بوسوي ستيدم في جامل زاكي اي واحد. اي النبي عليه